أعوذ ب الهدى شركه دعويه ي ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله, وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل, وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فما ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم, وخافون, فلا تخافوهم وخافون, وخافون ان كنتم مؤمنين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 فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات, جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير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 أ ن آ م ن و ا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا يوم تخزنا ربنا الأبرار ما القيام مع على رسلك ولا تخزنا يوم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 فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ و ذ و ا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 ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها تجري ت ت من ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند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 يا ايها الذين آ م ن و ا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله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 ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ا ترك ل وللنساء ا د ا ا ن و أ ق ر ب و و ل ل ن نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أ و كثر نصيبا مفروضا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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ناغوه وسيصلون سعيرا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 وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم و أ ُ م ه ا ت ُ نسائكم َُِِْ وربائبكم َََُُُِ التي َِّ في ِ حجوركم ُُُِْ من ِْ نسائكم َُُِِ التي َِّ دخلتم ََُْ بهن َِِّ فان َ لم َ تكونوا َُُ دخلتم ََُْ بهن َِِّ فلا ََ جناح َُ عليكم ََُْْ وحلائل أ ب ن ا ئ ك م ا ل ذ ي ن من أ ص ل ا ب ك م و أ ن ت ج م ع و ا بين ا ل أ خ ت ي ن إ ل ا م ا قد س ل ف إن الله ك ا ن غفورا ل ح ي م ى